ان يكون حكم ا ل أ ص ل متفق ا عليه بين النصمين فقط ل ا ص هذا ش ر ط انما يشترط في حاله المعارضه والمناظره اما في غير المعارضه والمناظره فلا يشترط هذا الشرط أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل متفق عليه بين النصمين قياسك ح ج ة على خصمك حجة وإلا من هذا الشرط سنخرج إ ل ى مبحث ماذا يسمى هذا المبحث يسمى هذا المبحث بالقياس المركب فالقياس المركب ليس ح ج ة على ا ل ق ص و م لهذا الشرط هنا في هذا المذهب إذن ابن الحاجب هذا شركه ت ا ب ت ي ن اشترط من الشروط أ ن لا يكون حكم ا ل أ ص ل ك ق ي ا ش مركب اللي يكون اللي لا、يؤمن. وهو نوعان مركب ا ل أ ص ل ومركب ا ل أ ص ل وسنشرحه نقطه بعدها سنعرف متى ينتهض الدليل على القصف متى, متى يكون الدليل ح ج ة على الخصم ا ي س ل الخصفة بالعلم م ع ن د م ا يسلم الخصم في س ل م ب العلم ف أ ن ت تثبت وجودها ب ا ل ف ر ق أ و يسلم الخصم وجودها ب ا ل ف ر ق ينتهض الدليل عليه ويكون ح ج ة عليه هذا اختصار هي مواضيع درسنا في درس هذه المناظره ل ن د ع على ربك لحقها سنذكر الان الشرط ا ل أ و ل وهو أ ن لا يعديل عن سنن التياس هذا الشرط يعبرون ي عنه ب ر و ع ن بالقول ق ا ع د ة ج م ي ل ة جدا دائما نسمعها تقول ما خرج عن القياس لا يقاس و ل تمام لهذا يقولون هذا شاب خامس عن القياس فلا يقاس و ل تمام دائما ما يعبرون عن هذا يقولون هذه ا ل ق ا ع د ة دائما ما خرج عن القياس تمام ما خرج عن طريقه القياس تمام فلا يقاس يقول عن ايش ط ر ي ق ة القياس ما هو سنن القياس يقول أنا ك تعرف إ ي ش هو سنن القياس تعجبني ع ب ا ر ة جميله فتراها ي ش ت ق ل البناني في حاشيته أسلم؟ قال البناني في حاشيته امام س م ن امتياز أ ي طريقه ت ب أ ن يشتري ا ل ز م حكم ا ل أ ص ل ي على معنى يوجب ا ل ت ع د ي ة من الفرع ي من الى الفرع ايش هو ماذا يشتوي الحكم ا ل أ ص ل ي على ماذا على معنى يوجب هذا المعنى ا ل ت ع د ي ة من ماذا من ا ل أ ص ل الفرعون الخارج عن القياس نوعا وهذا علاق بينه شيخ الاسلام فهي في حاشته أ ي ض ا الاصل ع ل ل بينها ا ل أ م ر ا ل أ و ل او خصوم العلم ا ل أ م ر ا ل أ و ل ما ليس له علم وهذا مثل اعداد ا ل ا ك ع ا ت اعداد ركعات ا ل ص ل ا ة لا مثل ش ه ا د ة خ س ي م ة مثل أ ع د ا د ا ل ركعات الصيام ث ليست لها ع ل ة اثنين له ع ل ة ولكنها ليست م ت ع ف لها ع ل ة لكنها ما ي ت ع ز ا من ا ل أ ص ل لا افضل مثل ك ت ب ه قياس الحمالي مثلا ً و ا ل ح ص ا د ي ن على المسافر نقول أ و ل ي س اوليس رجوعين نقول لك هذا قياس خياس على ما ليس محدا للقياس ل أ ن المسافر خارج عن ا ل إ ش ر خارج عن القياس ق ل لماذا ل أ ن ا ل ع د ة فيه ا ل سفر والسفر لا يمكن تعديته ا ل ا ل ح ص ا د ي ن معا ان ل اتضح لكم الان اتضح لكم حادثه اما إ ليس له أ و الا لكنها لا تتعدى ا ل أ ص ل له <تصفيق> ثم انبهك إ الى مسارحه و انه قد يحصل ل خ ل ا ف بين العلماء هل هذا على سنن القياس فيقاس عليه او ليس على س ن ة القياس فلا يقاس عليه هؤلاء يقولون هذا على سنن القياس اذن يقاس عليه او لا الاخرون يقولون لا عدل به خارج عن, عن سنن القياس اذن هل سيقاس عليه لن يقاس عليه النقطه التي لا اريد ان نفيها قيمه ان الخارج عن القياس قد يقاس على شبيهه ت مثل ا م م بيع ا ل أ ر ا ي خارج عن القياس ولكنه ورد في التمر فقط ورد التعس فالحقنا بالتمر العنف ا فالحقنا بالتمر العنف ل ن ا مثله مثله ا ل ت م ر مثل العنف ه ؤ ل ا أ ي ض ا آ خ ر معنا ايش معنى هذه المعاني يا شباب تمام وحياه وهو محل الادراسه لو احد يكون ي ع و ل بحث في هذا يستطرق ويستقرع يعني هل هذا يجدوا في ك ت ا ب ي ن جميلين توسع فيهما في المستصفى لسيدنا إ م ا م الغزال وفي رفع ا ل ح ا ج م عن مختصر ا بن حاجب ف ش ه ا د ة خ ز ي م ة ا بن ثابت م ع ق و ل ة ا ل ب ع ن ى لكن ا ل م ه ن ة ا ل ت ي فيها لا يوجب ا ل ت ح ب ينتمي خزيمه ة بن ثابت إ ل ى أ م ت ه هذا خ ص و ص ي ة لهم لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعه ة ف ك شرفا له وتحميما له في هذه الواقعه ولهذا وسبقه إ ل ى هذا فسبقه لا, لا يشابهه فيه غيره يشابه فيه ولهذا هو معقول المعنى لكن علته ليست متعه فهي <تصفيق> عندكم أ ش ب ع من عده ن ع ا ص ر ة الله عزيز ت اكبر اتهينا د ن ا ل ش هذا ل آ ن ا ل ل ي وقفنا عنده إ ي ش ر يقول أنها <تصفيق> من الطعام الطعام الطعام ثم ق ش ن ا عليه البره هذا لا فائده من هذا الجسر لماذا ل أ ن دليل حكم الاصل فما يشمل البره يشمل ه はい。 اذ لو كان دليل حكم الاصل شاملا للفرع للاستغناء به حينئذ عن الكاس اي للاستغناء بالشمول والعموم تمام حينما يكون شاملا لحكم الفرع عن الكاس او لا للاستغناء أ ي و ه بماذا به يعني بالشمول حينئذ ا حينما يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع عن ماذا なんで私が言うときに、あなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが言うとあああああああああああああああああ مع انهم لو قلنا انهم ليس جعل بعض الصور ا ل م ش م و ل ة أ ص ل ا ً ببعضها أ و لا من العكس ل ي س الطعام بالطعام يشمل ا ل ذ ر ة والبر ليس جعل بعض هذه الصور أ ص ل ا ً ب أ و ل ى من البعض اخر كل ه م م ت س ا و ي ي ن في, في الدخول تحت ل ش هذا تحقن يشجع له اليست يا جماعه ر ت ب ة ا ل أ ص ل أ ر ف ع من ر ت ب ة الفرع بل ماذا تدل على هذا اصل ل أ وهذا ط ب ع ا ليس أ ح د ه م ا ب أ و ل ى من ا ل آ خ ر ا ل آ ن سيطلب لنا بذلك كما لو ل لو استدلنا على ربويه القرب خبر مسلم الطعام مثلا مثلا مثلا ب ي ش اذا هذا حكم ا ل أ ص ل ايش حكم ا ل أ ص ل تمام ا ر ب ا يجري في البر د ل ي ن ه ل أ ن ه مطعوم ثم قيس على البره ليش بالذره يعني المعنى الجامع、الطرر. فان الطعام الذي هو دليل حكم الاصل يشمل الذره كالبر س و ا و وليس جعل ا ل ب ر ه أ ص ل ا ب أ و ل ى من جعل الذره ايش اصلا ن ا ل ع ك س تهدر مساله الان س ي ق و لك الدفع س ي أ ت ي عندك في العلم تمام س ي أ ت ي عندك في العلم ل أ ن ه لا يشتغل امام أ ن ه لا يشتغل ع ل ل ة ا م ا م ل فعليه ف ق ا لا ع ي ش ت ا ل لا يشتغل لا يشتغل لا و ش م ت غ ل لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل م ا يشتغل ل ب ي ن د ل ي ل ا ل ع ل ة و د ل ي لا ي ش ت ص ل لا ي ش ف ر ق الفرق و المعيه ليس هناك. هناك الكل في ا ل ع ل ة سواء لكن هنا لا بعض الفروع ستدعى الاصل ب ع ض الفروع ستدعى و ل ا ص ل وبعض ستدعى الاصل ف ر ق لاركز معي وسياتي قد نشرط على ما ياتي من المال س ر ع ه عنده لا يشرط ت بالعله わがままです。 تمام بعض الصور المشموله أ ص ل ا ً لاولاد البعض هناك ف ي هناك فيه س ت هناك, هناك, هناك, هناك ليس اولويه جعل بعضها اصل بعض الضرر لكن هناك أ و ل و ي ة في م ب ن ه للعده لا、الكلة. الكل الكل يشترط لهذا هناك العده لا يشترط من سياتي تفسير سياتي إشمله أجمع الآن ت ف ي س ا ر نذكر اليوم إ ن شاء الله في إيش في زمحي ا ل م س ت د ل تمام والمعترض والخصم تمام في منصب المناظره في واحد م س ت د ل يقابله ايش تمام؟ حتى تكون ا ل م ن ا ظ ر ة ص ح ي ح ة تمام؟ هذا ب ا ل مصطلحات المناظره ولا مشاحكه الاصطلاح لا بد أ ن يكونوا متفقين على حكم ا ل أ ص ل حكم ا ل أ ص ل هذا لا بد أ ن يكونوا متفقين إ ذ ا كانوا ا ل آ ن نحن سنقيس أ ن ت تريد أ ن تحجني ان تناقشني في قياسي فلا بد أ ن تتفق معي على الاصل الذي قست عليه. على على عليه اذا لم تتفق معي على الاصل الذي قست عليه فلا تناقشني ولا تناظرني لان الكلام سيطول فنحتاج أ و ل ا إ ل ى اثبات حكمك اصل بعد لنقيس عليه التفريغ ناقشني في قياس معين فلا بد أ ن نتفق نحن الخصمين الذي واحد منهم س ت د ي ر واحد خصم مقابله ما سمناهم خصمين لا بد ان ن ت ف ق و ا على حكم الاصح ص ل نتفق نحن وإياك على ك م اتفقنا ل أ ص م م ا ا ز ت على حكم ا ل أ ص ح بعد ما اتفقنا على حكم الاصل ذ ر ك ز بين ط ا ر ه نتفق أ ن انا و أ ت على علة ل ل ص وانت ط ر خ ل ف نتفق طارة على ع ل ة الاصل و ط ا ر ليش؟ نختلف ف إ ذ ا اتفقنا على ع ل ة الاصل اتفقنا على علة ليش؟ الاصل تمام فهذا نسميه مركب الاصل ليش ل أ ن الاصل مركب بالعلتين مختلفين ع ل ة عين واحد و ع ل ة عله ا ل ث ا ن ث اتفقنا على ع ل ة الاصل لكن لكزم عين لكن ما س ل م الخصم وجود ا ل ع ل ة هذه وجود العلة هذه ل ع د كنت تفوها عندها ا ن س م ي مركب القياسين و ص ل هذين ا مركب الوصل ومركب الاصل لا يقبلان على الخصم ل ا ي ق ب ل ا ن على الخاصل م ا ا ذ في تفكير لا يقبلا الخصم نعم حجه بحقه وحقه مقلدين ه ع م ل ك ن ان ا ح ج بها خصمين لا هيا ا م ع و ا أنا ا ل ك ن هذا هو ان يكون هناك اشياء ا أ ر ي د أن أ ح ى لان ف هناك نجد ل ا ف ي ا ل د ر س ا ل م ا ض ي أ ر ى لان أ هناك ا ف ي ا ل ء اخرى لان أ هناك اشياء ا ل ر ى أ ل ي س ت ا ل ن ي ة و ا ج ب ة أ ل ا تتفقون معي أ ن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في الصلاه و أ ن ا و ا ح د ي ق و م واحرقهم قمنا قم. م <مسوارت> ن ا ق <تصفيق> م ق م ق م ن ق م ن س م ع ن س أ ل ك اسمع اليست الان س ا ء نحتفل اول على حكم ا ل أ ص ل أ ل ي س ت ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في الصلاه بليش؟ بليش؟ بليش؟ بل ف هي ثابته ة ب ل ي ش نجمه ي الان ركزوا معي إ ذ ا سلم ا ل ع ل ة و أ ث ب ت ت أ ن ا وجودها في الفرع والفرع دائما محل له اين محل النزاع بيني و ي ن ه ا ل ن ي ة ف ل ي ش إ ذ ا سلم علتي قال نعم هي ع ل ة ف أ ث ب ت ت أ ن ا وجودها في الفرع انهض الدليل عليه وخصمناه اذا لم يسلم ا ل ع ل ة ق ا ل قال نعم النيه و ا ج ب ة في الصالح لكن ا ل ع ل ة عندك ك ل ا العلة لا عندك وهي ليست م و ج و د ة في ا ل ي س ت م و ج و د ة ف ي هذا س ي ق و ل ماذا مركب ليش مركب ليش لي في الاصل قال هذه العله ة قال هذه ا ل ع ل ة التي أ ن ت تذكرها هذه ليست م و ج و د ة في أ ص ل ك أ ن ا امنع وجودها في أ ص ل ك هذه نقول مركب ليش مركب إليس؟ مركب الوصف اذا عرفتم هذا ا ل آ ن ب ا ج ي إلى إ ل ى المثال الذي ذكر ه صاحب الكتاب اشكوه ا ل و ا ح د ا ف ه م ه ب ل ا ت س ت م ت ع ه لما يجيلكم مناظره كواحد بدون س في ا ل ف ت ان يسويه اشهم بس هي ا ل آ ن اسمعوا ن ا ا ل آ ن أ ر ي د أ ن احج ا ل ح ن ف ي ة لماذا هم ا ل ح ن ف ي ة يقولون الزكاه و ا ج ب ة في حلي البالغة. البالغه اي المراه بالغه مع حلي الزكاه عليها واجبه وليس كذلك الزكاه واجبه في حلي ا ب ا ل غ ه انا احد موضوع ا ل ت ف ا ق بين و ي ن م و ي س حجهما انه امر اتفاق انا واياهم متفق على ان الزكاه ليست و ا ج ب ة في ح ل ي ه ل ص ي أقول ا ل زكاه ليست و ا ج ب ة في ح ل ي ه صغيره تمام في ح ل ي ه صغيره هذا ف ج ع ل ه اصل والعده عندي أ ن ه حلي مباح أ ن ه حلي للعله عندي إ ذ ا لا تجب في حليه ل ي في حليه ليش في ا ل ب ع ل ه شوف انا وين ا ن طلقت كان منطلقي من فرع متفق عليه بيني وبينه حتى أ ح د ه منين ط ل ق ت من من فرع هو يقولون ا ل ز ك ا ة ليست واجبا في حليه الصغيرة ثم قلت له والعده عندي أ ن ه حريه مباحده يقاس على حريه ة صغيرة حرية ا ل ي غ ي ر مكلفة ه حريه ذ ا من, <تصفيق> من, المستدلة المستدلة من الخصم الخصم. هذا من ج ي دورك الآن هذا من ا ل م س ت د ل ة ا ل م س ت د ل ة من جني ي للخاصم ا آ الخصم ق و ل ب ا ل ك ز معي هذا الخصم هذا لا أ س ل م ان ا ل ع ل ة تمام أ ن ه حلي مباح ليست ا ل ع ل ة ب ا ل ك ز معي ن ليست العله الخصم يقول ليش ليست ا ل ع ل ة أ ن ه حلي مباح ايش ا ل ع ل ة عندك يا حنفي قال أنه م ا لانه مال صبيه, مالو صبيه. مالh هل ماله صميم؟ ال يموجود في Thermaanغة؟ سينتهض عليه هل سينتهض عليه إ ذ ا هذا مركب الوصف لا مركب الاصغار هل, هل, هل سيقبل على الخصم لا لم يقبل على الخصم لان الخصم يمنع وجود العله في ماذا في الفرع يمنع وجود العله في, في الفرع ولن ي الله اكبر そう。So و ل م ا ل م ت الاصلي لكن ا ل م س ت ج لان المستجد لانه ي ذ ث ب ا ل المستجد ف ا ث ه ب ا ل المستجد و ا ن ه ي ه الى ا ل م ر ت ج د ل ا ر ه د ذ ه ب الى م س ت ج د ا ن ه يذهب الى ا ل م س ت ج ل ا ا ل خ ص م و ج و د ه ا ن ي ب الى ر ل ا ن ت ه ب ا ل د ل ي ل ا ه ذ ا م ا ل ع ا ل م س ت ى ي ن ت ه ي ا ل د ل ي ل ع ل ى ا ل خ ص م ج د ل ا ن ي ب ا س ت ج د ل ا ي ب ا ل م ت ى إ ذ ا سلم يعني الخصم ع ل ة ا ل أ ص ل ف أ ث ب ت المستدل وجودها في الفرع أ و سلم الخصم وجودها في الفرع ه ا قاعد تمام دائما هكذا طيب ت ب غ و معي واحد منكم ر ا ج ع اول ب أ و ل بل ك و ن عنده القياس هذه شيقه ء جدا ه ا ي ا ر ك ز م عينه إ ذ ن نحن ا ل آ ن ع ق د ت م إ ذ ا ليش وجه الخلاف بيننا وبين الحنك ي ذ <تصفيق> ا اختلاف ليش ب ع ل ة ا ل أ ص ل يقول الخصم المستند يقول العله ي ايش ا ل خصم ي ب ن ى ع ان ع ل و كذا تمام ثم هل سينتهيض عليه في الفرع لا هل ن ز ا عبده لماذا ل أ ن الخصم يرى ان غلطه دلت لعله لا ويحث ت ب ا ل آ ن ي ا س آ خ ر ت م ا قياس م ونش؟ ت م م ا هل ي ن ق عليه س جزما والا َ يحذي عند منعه الى اثباته وينتقل ْ الى مساله َ اخرى وينتشل َ الكلام ويفوت َ المقصود وذلك ممنوع عنه الا ان يلوم ا ل م س َ د ل اثباته فليس ممنوعًا, كما يعلم مما يعجيه. يحب فليس ممنوعا بين الخصمين فقط في الاصل لان البحث لا يعذبكما وكلا بين كل الامه حتى لا يتاثر منه اصلا بين من؟ الخصمين في الاصل في م البحث في المساله لا ي ح ت ر ق قنات لكم ف ي على د ا عدة ل م ن ا ظ ر ة بين خصمين أ ح د ه م ا م س ت د و ا ل آ خ ر معترض م معتر م أو واحد نسبيه ع ت واحد واحد, واحد, واحد نسميهم خصمين خصم او ل لي أننا ق إذا, بهذا إذا بهذا إش نبن خاصمين ا ل م ق و د ل ا أنا ركسوا م آن ع نحن حكم في القياس هذا المقصود؟ والله لعنكم على السبب إثبات إثبات الفرع وأنه البالغة. البالغة هو أ ن ه لا ت ج ي من زكافه لحليه بالغه حليه ب ا ل غ ة هو الفرع او لا نحن نريد إ ث ب ا ت حكم ا ل ف نريد إ ث ب ا ت حكم ا ل ف ي ع إ ي ش نفعل نريد إ ث ب ا ت حكم ا ل ن ر ي د إثبات ك م ع لقد ن ر ي د إ ث بات ح ك م ا الى ان ن ذ الى ل م س ج د ل ا ن ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ص ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ص ن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أ ح ت ي ج و إ ن ل ا أ ي اذا لم يشترك هذا الشرط احتيج عند منعه يعني عند منع حكم ا ل أ ص ل أ م ن ع ق ا لان المختصر ا لا ق المعارض ا ل لا أ م ن ع عن حكم ا ل أ ص ل كذا قلت الحكم للباب لا ي و خلاص مع فيه م خ ا ر ه لانه ما في أ ص ل نطلق م ن ه ن ط ل ق منه إش ماذا هي انه احتيج عند منعه لاثباته هيا ا ث ب ت ه قلت حكم كلام دليل و م ل ا ح لا اسلم ما ت ن ع ه م وملاحقون ضاع المقصود والمقصود هو إ ث ب ا ت حكم الفرد و إ ذ ا ابتيد إ ل ى عند منعه لعباد ف إ ن ت ق ل الى م س ا ل ة الركون وينتشئ الكلام ويقوت المقصود إيش ا ل مقصود اثبات حكم الفرد وذلك ممنوع عنه ممنوع منه يعني في هل عنه مصطلح ة ه ل الجدل و ا ل م ن ا ظ ن ه هذا م ص ط ل ح ه ه اتكلم على مصطلح من المتجادلين عند ه ل الجدل والمنظره قال إ ل ا أ ن يروم المستدل اثباته المستدل يروم يعني يقصد ا ل إ ث ب ا ت هذا لا حرج عليه نحن نتكلم ا ن ت ف ا ق ن ا هذا الشرط عند المال عند المناظره فليست مناظره هذا الشرط او لا ن ص ر هذا فليس ممنوعا منه كما ن يعنى من بعيد ثم قال لك اسمك كونه متفق عليه ازمه هذا بين ا ل م ن ا ظ ر ة ما بعد قصمه قال لي أ ن البحث في ا ل م س أ ل ه بمحل النزاع شو محل النزاع, النزاع في ص و ر ه ها ح ل ي ل ة حليما ل لا يعدوهما يعني لا يتجاوزهما الى غيرهما وقيل بين كل الامه لا يغلقوه متفق عليه بين كل الامه حتى, حتى لا يتاكد منع أ ص ل حتى ما حدثنا حكم ا ل أ ص ل أ ص ل ا وهذا ضعيف ما تسمح ها هو ا ل أ ص ح ركبت و ا ل أ ص ح أ ن ه لا يشارد معشرات ا خ ت ف ا ق الخصمين فقط اختلاف ا ل أ م ة بينهما ف ا ل ح ك م بل يجوز اتفاق ه معينه وللا اعلى ا ل ع ب ا ر ة ولا ا صح أ ن ه لا يشترط معاشرات ت اتفاق الخصمين فقط اختلاف الامه غيرهما ف ا ل ح ك م بل يجوز اتفاق ه معينه الل ا كهما م ا ل ح ك م بل الباقوت غيرهما غيرهما اشعرافا فتكون ا ش ع ر ا غيرهما لا لا لا شعرافا هذا اطول بدل من الامه بدل من الامه بدل المجنون ب د غيرهما بدل بل يجوز اتفاقهم عليه كهما تمام وقيل وقيل انشرد اختلافهم فيه إ ذ يتاتى للخصم منعه إ ذ لا ي ت أ ث ر ه م ن أ الخربه عليه و ي ج ا ب ب أ ن ه ي ت أ ث ر ه منعه من حيث العيشه كما هو المراد و إ ن لم ي ت أ ث ر ه منعه من حيث ه قالوا لا يشترط مع اختلاط اتفاق ا ل خ ص م ا ن اختلاف ا ل أ م ه غيرهما يعني غير ا ل خ ص م ا ما ي ف بل يجوز اتفاقهم عليه يعني اتفاق الامه عليه كهما يعني ك ا ل خ ص م ن تمام قال وقيل يشترط اختلافهم يعني فيه وقيل يشترط اختلاف ا ل أ م ة فيه يعني ف في بحكم ا ل أ ص ل مش يتأثى للخصم منع خصم من الحكم من من من من منع ا ل ح ل م منع فل الحكم النب! يتأتى منع ا ل م ن الحكم منع ح حددا.. الحكم لكن يمنع <تبنع> من حيث <حياتي> العلم لا يمكن ان يكون من حيث العلم م ك من لا يمكن ان يكون ي من ع من حيث العلم لا يمكن ع ان م يكون ب من حيث ض شو عم؟ بيتضبق العلم م ر ا ك ب المراكب؟ أنا بطبع هذا هذا الان تركز ب ع ي ن هنا عندي مثال ل رفع ا ل <تصفيق> ح د ل ي امامي يقول ايش اسمع يقول ومن شروط ا ل حكم ا ل أ ص ل ي ان لا يكون ذاك ياس <تصفيق> مركب يعني ذاكياس إذا ما يصبح حجه على الناس ولهذا سيقول لك ولا ي ن ب لك انا أ ق ر أ ا المتل بس ندر اقرا المتل تركز ب ع ي ن ض ا ل ف إ ن اتفقا عليه مع منع الخصم تمام ان ع ل ت ه كذا اتفقا عليها الضمير يعود على اتفقا ع ل ي ه يعني اتفقا على حكم مع, مع منع الخصم الخصم يمنع ان ع ل ت ه كذا فمركب ا ل أ ص ل ايش يسمى البياس لك ايش البياس يسمى ث لكن ا مثالي ي ن الشافعي نفت تبدو على ح م الاصلة لا حلية زكاة في الخصم الذي يريد تمام م ن ي د الشافعي عليه لا اقياس عليه ن د ع مسلم لا اسلم أ ن العله ة ي ليش؟ هي ا ل ف ل ي ب المباح فالعله ك ن ه مال صغير قال فان ت ف ق عليه مع منع الحصن أ ن ع ل ت ه كذا فمركب ل ي ش لا صغير أ و وجودها في ا ل أ ص ل يعني اتفق على الحكم لكن منع الخصم منع الخصم إ ي ش وجودها في الاصل قال الخصم ع ل ف ت ك هذه غير م و ج و د ة في إيش؟ في ا ل أ ص ل هذا نسميه مركب الوصف إ ي ش القياس نسميه قال فا فلا مركب ا ل و ص ي ن تمام هل يقبلان هذان القياسات ولا يقبلان ب ا ل ص ل ا لا يقبلان ب ل ص عرفت ان لا يقبلان بالاصل في مركب الاصل ت ف ق على ح في الجنين ت ف ق على حكم الاصل لكن في مركب الاصل مركب على ا ت ر ك ي ز على ا خ ل ا ف تمام و ا ل أ ص ل تمام ل أ ن ا ل غ ص م يمنع ان العله كذا مركب الوسط لان الخلاف في العله يمنع وجود العله ف الاصل فان ا ت ق عليه ما منه فصل ان عله كذا اتفق على ايش ت ف ق ضمير عليه اتفق على الاصل <تصفيق> <تصفيق> اتفق على عله الاصل خلاص يا اسم البول ن ت اتفقا عليه الضمير يعود على ايش على اطول اصل اي انتبه ا ت ف ق عليه تمام هذا لابد منه. لا مهمه ل ا لكن مع منع الخصم أ ن ع ل ت ه اسمحوا دائما الفرع يكون محل النزاع بين المستدل والخصر كما م كمام في قياس حمي ا ل ل ة على ح د ا ل ص ي ة م البالغه هذا الحليه البالغه هو موضع النزاع الذي هو ا ل ف ر ع نحن المستدل سيقيس على ما نرتب على على ح ك ي ة ص ب ي ة هذا هو ا ل ع ص ل هل حكم الاصل لو اهتم في عدم وجود الزكاه فإن... فإن في عدم وجود الزكاه فان عدمه في عدم الاصل متفق عليه بيننا وبين الحال في الاصل تمام وهو حلي ة ص ب ي ة متفق عليه بيننا وبين الحنفي متفق عليه بين المسلمين ت د ومن ا ل ل الخاصه ل و ا ل ع ل ف ي ه عندنا نحن شافعيات ه قرونه ح ل ي مباحث كونه حليا مباحا و الخاصه و العله و عنده كونهما ر س و ل ي ة هل سينتهي الدليل عليه لا, لا. ل أ ن كل م ب ا ل صبيه هل هو موجود ب ح ر ي ن بالغه ة لا أ هل سيقبل هذا في ا ل م ن ا ظ ر ة لا يمكن القياس ا ل م ش م ل على الحكم المنكوري مركب ا ل أ ص ل يسمى القياس ما هو هذا القياس مركب يعني مختلف ا ل أ ص ل تمام ل أ ن الخصم يمنع وجود العده ل ن ع ص ل ا ل ا ا ن ل ج ي ل يمكن ان ي ك و ا ك من ي ا ي ا ك من ي م ك ان و ا ك من يمكن ان و ا ك من يمكن ان ي ك ه ن ا من م ا يكون ه ن ك ي م ا ل ح ك و ن من ي ه ل م ا ذ ا س م ي ب ه ل م ا ذ ا س م ي ب ان ه م ر ك ب ا ل ي م ك ان ي م ر ك ب و ا ل من يمكن ان يمكن يمكن ان ي ك ن ان ي م ف ن ا ي ه ي ع ن يمكن ان ي ن ان يمكن ان يمكن ان ي م ك يمكن ان يمكن ان ي ن ان يمكن ان ي م ك ان يمكن ان ان ان ي م ي م ك م او اتفقوا عليه أو يعني على حكم الاصل في ا ل أ و ل ى اتفقوا ا في ل لكن ماذا التاريخ الاصل مع منع الخصم؟, من من الخصم وجودها في الاصل يمنع الخصم وجود <تصفيق> ي ب ن ع الخصم وجود العله ليش خلاص اسمعوا, أسمعوا موضع خلاف بين الركز ي طيب ومعي موضع خ ل ا ف تمام ا ل آ ن الفرع المتنازع ي ن إن تحته عليه ا ن ة ف ه فلانة فهي طال هذا هو المحل المتنازع تمام قام الشافعي قال هذه ا ل م س أ ل ة لا يصح الطلب ا إ ذ ا تزوجها ما يصح الطلب ا تمام ليش يا شافعي قال قياسا على هذا ا ل أ ص ل ايش ا ل أ ص ل ب ن ا ن ت التي أ ن ق ح ه ا قال فلانا ل ت ي انقحها و قال هذا ا ل متفق عليه بيننا وبين الحلفين كلهم ق ا ل ب ه ما يحصل الطلاق لو ت ز و ج ا بينما نقول ا ل ا م خ ت ل ف ة فيه قال ا ل ع ل ي عندك يا ش ا ف ر ي هو تعليق الطلاق هذا فيه تعليق الطلاق قبل حصول ا ل ن ت ا ح تمام وهذه ا ل ع ل ة في هذا الاصل إ ذ ن يقاس على هذا الاصل هذا في الفرد هذا يجهله الحالفيه القدماء في لا أ س ل م ان علتك هذه التي هي التعليق و إ ن كانت موجوده في الفرد لكن في هذا الاصل الذي أ ن ت ذكرته ليست بموجود هذا ليس تعليق هذا ت ن ج ي س أ ن ا لا أ س ل م لك وجود ا ل ع ل ة في ا ص ل لا اسلم أ ن ا ل ع ل ة في أ ص ل ك هي هذه ا ل ع ل ة إ ذ ا لم يسلم له ا ل ع ل ة لم يسلم له إ ي ش علته هنا قاله ل هذه ا ل عله تبنى عندي ع ل ة أ خ ر ى هنا قاله ل أ ص ل ا ل ل ع ة العله ل ي يجبتها ليست عله اي ليست م و ج و د ة في الاهل ليست موجوده, فيها. ليست موجودة, فيها. ليست موجودة فيها. يعني كمان في الاصل كما في ج ي ا س إ ن ك انت فلانا فهي ض ا ر ب ة انا ف ل ا ن ة التي امكنها طالب في عدم وقوع ط ل ا ق بعد النكاح اذكر دعونا اول نجيب ا ل ف ر أين انك ل ر أ تحت د فلانه فهي طالب هذا هو الفرع اي ا ل أ ص ل فلانه التي امكنها طالب اي حكم ا ل أ ص ل عدم وقوع الطلاق بعدك ع د ا ء وقوع الطلاق بعدن لو سمها أ ح س ن على السواق وقوعي ا ل ط ل ا ب ب ع د ا ن ك ا بعد ا ن ك ا ه لان ا ل أ ص ل وحكمه متفق عليه غدا متفق عليه بيننا وبين الحنفيه م د ق ع ل متفق ع لانه متفق عليه. ما بيكون حجه عليه ما ب ن ق ب ل ا ل م ن ا ظ ر ة إ ل ا إ ذ ا كان حكم ا ل أ ص ل متفق عليه اسمعوا ط ي إ ي ش ع ن د ت ك يا شافعي ما ذ العلم قال الشافعي اما ايه واصل عرفنا أ و ل شيء ا ل ف ر ق عرفنا ا ل أ ص ل عرفنا حكمه أ و عرفنا حكم ا ل أ ص ل متفق عليه بين امل ب ن ف إ ن عدمه في ا ل أ ص ل متفق عليه بيننا وبين الحنفيين ف إ ن عدم وقوع الطلاق في ا ل أ ص ل بعد ا ل ن ك ا ح متفق عليه بيننا وبين الحنفي وهذا من الشروط نعبد أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل متفقا عليه تمام ا ل ح ل ا ئ ق تم والعله تعليم ا ل ا ل ا ل قبل ت ع ل ي ق الطلاق قبل تملكه لماذا هذا ما يقع قالوا هذا فيه تعليق فلانه التي أ ن ق ح ه ا ت ع قال هذا فيه ع ل مضارك ف التعليق, هذا في في التعليق عن المستقبل تمام؟ عن ذ ا تعليق للطلاق قبل تملكه هذه ع ل انقحها فعل مضادع يفيد الاستقبال الان ن ج ي ل ل ح ل ف ي الحلفي ايش بيقول يقول له الحلفي انا ابن ى وجود عدتك هذا في الاصل هذا له تنجيز للطلاق وليس تعليق هذا الاصل هنا تنجيز وليس ا تعليق امنع وجود عدتك فلاش يقول له إ ي ش الحنفي لا أ س ل م لك وجود هذه ا ل ع ل ة التي ن ق ت ه ا في الاصل ليش حتى تقول تعليق للطلاق اي تعليق هنا إ ن م ا هو ت تل؟ ذ ق ى والحنفي يمنع وجود هذه ا الأصل الحنفي في يمنع وجود ه ا ل ع ل ة في الاصل إ ي ش يقول الحنفي تنجيس هذا هذا ليس تعليق و إ ن م ا هو ت ن ج ي س تمام عرفتم إ ذ ن هذا نسميه مركب له الوصف مركب ش م الحكم م ل على ل ا ن و الوصف سمي به لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل أ ص ل إ م ن ا الحكم أن أ ل في مبني على تمام؟ يبنع أنه على ا ل ذ يمنع هي ي العل الوسط وجودها في العش في الاصل فسمي مركب الاصل والقياس المشتمل على هذا يسمى قياس طيب تم؟ كان تم ي في وليس وملا علم ما مرادات ف ي س ل م ا صغيره ا ل م ا بما ذكر سالم من ذلك سالمون ذلك ل من يهمنا ح الان هذا القياس الذي يسمى بقياس مركب الاصل و القياس الذي يسمى بقياس مركب الوصف لا يقبلان ف ل ا ص ح لا يقبلان على من لا يقبلان على لا يكونان ح ج ة على من على الخصم أ م ا المستدل تمام و مقلدين حجه لهم او ليس ح ج ة حجه, حجة لهم والله ذي العله عندهم و موجوده في الاصل ت ه ى لكن ح ج ة على الخصم لا اقرا ولا يقبلان ع ن ا ل ي الكياسان م ن ب ق ي ع ي المذكوران ا ا ما يقبلان م في الخياس ب ل لماذا؟ ل أ أ ص ا الخصمة يبنى وجود العلة يبنى عوجود في نيش؟ في ا ل ا ل لأن ل ث ا ا ن ي ش خ ص م ة يمنع وجود ا ل ع ل ة في, في الاصل هنا الخصم يمنع وجود ا ل ع ل ة في الفرح وهناك الخصم يمنع وجود ا ل ع ل ة في الاصل اقرا كيف تريدون نحن نجعل هذا القياس حجه عليه وهو يمنع وجود العله ة لمنع الخصم وجود ا ل ع ل ة في ا ل ف ر في الاول اسمعنا كلمه واحده لمنعي لان ا ل خ ص م ة يمنع لمنع الخصم وجود العله ة في الفرعي في لمنع الخصم تمام أ عنده علة ثانية في الفرعي فيش؟ في ا في لا. في لا. لا. لانه أ و وهو ل ليش مركبة ل ل ع ع ة م ي ا ك و ن ما ا ل يمنع ب وهذه غالبت قالوا وجود ا ل ع ل ة في ليش؟ ا ل أ ص ل هذي تعليق وطلاق. هذي أمنع في الأصل. هذا ليس ل أمنع الأصل وجودها هذا في ي ل تعليق طلاق هذا تنشيز للطلاق وقيل ة يقبلا ن في ا ل م ن ا ظ ر ة ما دام ن الخصمين م ت ف ك ي ن على حكم العصر يكون ي حجه ع ي عليه ا جديد و ل ت ع ل ق ة ب ه ا ت ي ياتي ياتي ياتي ا ت ي ا ت ي ياتي ياتي ياتي ل ا ت ي ي ا ل ي ياتي ياتي ي ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ل أ س ا س ي ي ا ي ش هو ي ياتي س ل م ي ياتي ياتي ا ل خ ص م بالعله ج ايش هو أ ن يسلم الخصم بايش ب اذا ل ل ع ج إ سلم الخصم ب ا ل ع ج ل تمام أ ث ب ت المستغل وجودها أ ث ب ت المستغل وجودها ب ي ن في الفرع بين بوسين محل النزاع محل ايش الخلال أ و الخصم سلم وجودها في الفرع أ و هم ح د النزاع انتهض الدليل جينا الانحنف ي ص ا ح ب ن ا قال ا س ع ل ه م ر ة ثانيه نقول لهم هم هم هم هم هم ي ش أ س م ع فانت لك الصلاه ة أ ق لا تتفق معنا أ ن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في ا ل ص ل ا ة تتفق معنا اذن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في ا ل ص ل ا ة حكم ا ل أ ص ل متفق عليه بيننا وبين ا ل خ ش ص تمام أ ل ا تسلم ان العله تمام أ ل ا تسلم أ ل ي س ت ا ل ص ل ا ة عباده أ ل ي س ت ع ب ا د ة م ح ظ ه خ ا ل ص ة لله أ ل ي س ت يفعلها الانسان بدنه فعليا تسلم تسلم هذا ها هذه م كله تفعله هذه العظمات وجوده بالوضوء ع ب ا د ة فعليه خ ا ل ص ة فلم ا لا تقوم بوجوبتي ب ا ل و ه و انتهض ى د ل ي ل ع ك لماذا ل أ ن ك سلمت ه ا بوجود العله ف أ ث ب ت ن ا وجودها في ل ع ل م في ح ل ا ل ن س ا ع بيننا وبينك وهو م ا ل ا ب ل و ض و ا ن ت ه ى انت <تصفيق> ايش طريقك الى ايش تسوي قل لا أ س ل م لكم عندنا ل ع ل ه لا أ س ل م وجودها في عله الرئيس الاخرى تمام لا قيمه ا غير معقول له بالمعنى تمام غير ع ق و لا يحققون ان تقيسوا عليه لا عله ت التفين ك ت ع ل م ك ي ف ت ج ي ب لك مخرج تمام؟ دلوقتي. أنا أن أريد تمام ت ح الأنهاب ل ع لهم كيف أن نصل ل ن ا ظ ر تمام؟ ما ماذا إذا لدينا ن ت ه ي يظهر لأس؟ التانية بس بس م ع م أشياء بس ي ا واحد يتابع لنا ويتحرق يكون القياس أحسن شي عندنا تمام؟ أحسن بس بس يحرق شي تفهم عندك دوق طلبك ي ز ع ن من القياس و م ن هو صعب بس ببقى دوق شوي حاجه ع ب ا ر ة كما قلت لكم ا ل ق ي ا س ثلاث اشياء أ ر ك ا ن القياس عرض اثبات العلم كيف بنثبتها هذه العلم ومناظرات ومجاملات و ا ح ت ر ا ض ا ت و ن د و ل هذا رد الخاصم علينا متى بس نرد عليهم كذا لانه هذا عندك واعده انا ش ا ي ب ه ا جديد, جديد. ومهمه جدا أ ن ا أ ش أ ق و ل ه ك ما تسمعي متى ي ن ت ه ي ا ل د ل ي و على خ ص م ه متى تبقى ولو、enfin we'll、سلم الخصم العله للمستدل اي سلم انها ما ذكره ف ع ب د م ا ذكره وجودها لو سلم الخصم العله العام سلم العله ة نحن مستدلون سلم لنا ان ا ل ع ل ة حقنا أ ن ه ا ع ب ا د ة ف ع ل ي ة طريقها ع ب ا د ة م ع ظ ة فقال <تصفيق> افعل تمام سلم تمام؟ لما سلم العلم أ ث ب ت ن ا أ ن هذه العله م و ج و د ة في الوضوء ا ن ت ه ى الدليل عليهم قلنا ما عندك حجه على عدم وجوب ا ل ن ي ة في اله فقام الدليل وعليك ش ت م ا ف أ ث ب ت المستدل وجودها يا سلام، المستدله فأثبت المستدل وجودها فين وجودها حيث اختلف وهو الفرع المقيس الفرع ك ا ل هو محل النزاع ومناطق الاختلاف ومحل ا تمام أ و هذا و ح د د ل في صوره هذه صوره تمام هو ي سلم بالعلم ن نحن خ نثبت وجودها في ليش في الفرع <تصفيق> او سلمه اي سلم وجودها الخصم انتهض ا ل ج ر ي د عنه او, سلم أو سلمه اي سلم الخصم قال نعم العله حقه هذه موجوده الخصم وجود العلة في, في, في, في, في, في محل النساء او سلمه اي سلم وجودها الخصم فاعل من فاعل تسليم مني سلم وجود الخصم اين الجواب انتهض الدليل على من عليه خصف يعني على خ ص اعترف او لا اعترف بالعله واعترف ب و ج و ت ه لا ل ل ي شك انتهى الدليل عليه اعترف باعترافه ما العله لماذا انتهض الدليل عليه لاعترافه بوجودها بالثاني هو أو وقيام م م ان ل إذاً ي يسلم ي ع د ه ا الفرق يا وجودها في ي أبّى ث ت المستدر د و و ج ه ا في الفرع ق أهم الأولى هي أن هي يسلم شيء خطة ا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 اوه هذا نبه الشرميني ب ر عمان شديد هذا في ح ا ش ت ي على شرح جمع الجوامع للدين ج ا المحلي له تقريرات رائعه ليش ل أ ن هذه التقريرات ما كتبها الا حاله تدريس حاله تدريس ي في اللي ج ا م ع ة لأن ش ج ا م على اساس هو وهو كبير شافعيه له... مصر الآن ا ن و ب ت هذا لوم ل ا د نجيب الوصول م ي ي هذا ا ل ولوم الفقه حواشي على شرح بهجه شيخ الاسلام وهو اخذ ا ل ق ه عن الشيخ مصطفى النهلي لا اله الا الله محمد رسول صل الله صلى الله عليه وسلم ايش قال لك ايش قال ن ح يا ذ ك ه ا ل ج م ي ن ي ع ل د ك على ق و ل ه ولو سلم القصم ق ا ن ت ب ه تفهم ان هذا في القياس المركب هذا في اي قياس هذا في اي اي قياس ولو سلم القصم اي انك فات ب ك ا ا ل مستبد وجود لها او سلم ل ق ص وجود لها انت ه ض ا ت دليل تاخرت تمام نعم؟ واضح ها؟ تبعي <تسجيل> تمب... ركزني أكثر... بعد ما عرفنا هذا قال طيب قال ما اتفقوا ما على حكم الاصل يريد ن ل ل م س ت د ي ن ان يثبتوا أ ن يثبت حكم ا ل أ ص ل ثم يريد بعد ذلك ان يثبت حكم الاصل ثم ي م ي د بعد ذلك ان يثبت حكم الاصل ثم يريد بعد ذلك ان يثبت حكم الاصل ثم يريد بعد ذلك لا مانع من ذلك لكن لا, لا تدعي بينهم م ق ا ص م ه ن ت ى يتفقوا على حكم, لا حكم الاصل ا ل ض م ي ن يعود على حكم الاصل ت ح ض ل عليه ولا على ع ل ت ه يعني ولا اتفق على ع ل ه حكم الاصل تمام تمام ورام المستدل ا اثباته تمام يعني إ ث ب ا ت حكم العصر تمام ثم ثم اثبات العلم ثم قال بعد ما يثبت حكم الاصل فيثبت له العلم تمام هل يقبل لا فلا صح ف ل أ صح قبوله تمام فلا صح قبوله يقبل من قبله تمام لكن لا تجري تمام لا تجري هذه الا بعد لا لا تجري المناظره بينهم الا بعد ما يثبت لانه سيقول ل ه إ م اما ا ل ا ت ف ا ق يعني سبيلهم في ا ل م ن ا ظ ر ة إ م ا ا ل ا ت ف ا ق أ و ا ل إ ث ب ا ت إ م ا ا ل ا ت ف ا ع يطلع على حكم ا ل أ ص ل أ و يثبت أو يثبت لا أ و يثبت العش حكم ا ل أ ص ل لان اثباته كاعتراف ا ل ق ص م من دينه لأن اتبعته ا ت ك ر وقيل وقيل وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الانتشار صونا للكلام عن ا ل ن ت ش ا صوناً ر للكلام عن إيش؟ عن الانتشار إعطاء الشريف صوناً you、mm -hmm. وهذا عباره عن ا ص ل ا ح ا ت ا ل م ن ا ظ ر ة تمام ولا حجتها فلا, فلا لا مشاهدتها فلا ح لا مشاهدة فلسفه هم وضعوا ا ل م ج و ع ي ن في ا ل م ن ا ظ ر ة ايش؟ وضعوا المناظرات هذه ش م و ن و ا اداب البحث في ا ل م ن ا ظ ر ة وضعوا ا ل آ د ا ب م التي ا يبقى لي ان يتحلى بها المتناظره ك ي ف ي ة ا د ا ر ة ل ه المناظر كيف ت د ا ر ش المناظر وكيف ركز بعيد وكيف يخصب احد ا ل طلبه ر ف ي ن كيف يخصب كيف يقول ي شو هزم كيف يغلق تمام اقول له مطابش بكتابه د ا ب ا ل م ر خ ي ر ن ر ج ع ل ها ر و إ ن لم يتفق اي أ ص م ا ن ي ع ي ف ولا على علم لكن اراد ا ل م ش ت د ل اثباته ثم اثبات العله بطريقه فلا صح قوله في ذلك لا مانع ان يثبت لأننا قلنا هذا كون ش ر ت في القياس اذا اراد الحجه على الخصم أ م ا إ ذ ا أ ر ا د به الاثبات فلا حرج اهل ذلك تمام ثم اذا ثبت تمام، ثبت عليه وما ت ض يمنعه ا ل خ ص م نقول إ ث ب ا ت ه مثل الاعتراف الخصم مش ف به يعني لان أ ن إ ب ه ت ي ع ي لأن إ ث ب ا ت حكم ا ل أ ص ل واثبات ا ل ع ل ة ف ي ه كاعتراف خصمي ي ش قال وقيل أ ب د ا لا يقبل أ ب د ا لا بد من إ ت ب ا ت ه م ا عليهما ي على ن ي ع حكم ا ل أ ص ل وعلى ع ل ة حكم ا ل أ ص ل وقصدت آوه اليوم والله الموضوع الموضوع فارد الثلامي الإيش؟ الإنتش علينا هذا مرحبا، هذا خالد أمه أمه يهب عن عن عمه هل حلقوني خاصه موضوع العشق <تصفيق> في <تصفيق> عباره شرف المخابر قبل ان اذكرني غايه عباره جميله في ش